يا أيها النبي قل لمن في ايديكم قل لمن في ايديكم من الاسراء ان يعلم الله اي الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا من يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ويُريد خيانه فقد الله فقد خان الله من قبل فامكن منهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وجاهدوا بأموالهم, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَيْكَ مَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءٌ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 اللَّهُ بِمَا تَحْمِلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ مَوْلَى لِبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ والذين آمنوا وغاجوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من وناجو وجهادوا معكم وجهادوا معكم فأولئك منكم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء علي.